هذه إناعة المرسع لعلي القاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نورك الأعلى ونورك الأغلى سيد العالمين وسند العالمين روح العباد وروح العباد. يريد كل مزيد كل مليل خير خبر الأخبار وخير الأخير من عظم خلقه وعظم خلقه عين كل عبيل وغير كل عنيد مظهر تجليات الجنان العبدية ومظهر تجليات الجنان العبية اقد الأسرار وأقد الأسرار وعيد كل تقي وعبيد كل تقي، أحمد من حمد خاتم المخلصين مخلصين وخاتا من مخلصين من صلواتك أجلاها ومن صلاتك أحلاها Salatü'l-Hüccac Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve salati uyyuli bil nazari ve zuhrufetul aradu nebi tari ve hacca haccu wa'tamara ve labbanul mekhalak ve bil beytil atiqi ve ve أتم جميع المناسك فاستكمل العبوديتها براحة راحة